ذلك بأنهم قالوا لن تمثنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء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 قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار ترى في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المو الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتكلم قوم منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تعدل عن بينها وبينه أَمَدًا بَعِيدًا